السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, اللهو اكبر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 واتق الله الذين تساءلون به و... ركن <تصفيق> عظيم لا تصح عقيدة مسلم بدونه ولا خلاف في ذلك بين المسلمين قاطبة نطق بذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وقال جل وعلا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا وفي حديث جبريل الحديث الشهير سال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذا ركن لا يختلف الناس في وجوبه ولا يختلف الناس كذلك. في كفر من لم يؤمن بهذا الركب الايمان باليوم الاخر يتضمن الايمان بامور تكون في هذا اليوم فهذا يتضمن الايمان بالبعث والنشور ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون كما يتضمن الايمان بالجزاء والحساب قال الله عز وجل ان الينا ايابه ثم الا علينا حسابه يتضمن الايمان بالجنه والنار ان الجنه فهي دار الابرار واما النار فهي دار الكفار والفجار ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام واتقوا النار التي اعدت للكافرين فما يتضمن الايمان بما يكون في هذا اليوم من احوال واهوال تضطرب منها الافئده وتشرب منها الاعناق في هذا اليوم العصيب احوال ذكرها ربنا تبارك وتعالى واهوال قصها علينا نبينا صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يؤمن بها كل مسلم والإيمان بهذه الأمور سبب عظيم في صلاح القلوب واستقامة الجوارح على طاعة الله عز وجل فإن الذي يعلم أن بعد هذه الدار جنة ونار لا بد ان يعمل لما بعد الموت والذي يعلم ان هناك حسابا وجزاء يوم القيامه لا بد ان يعد العده للوقوف بين يدي بي الله تبارك وتعالى ايها الاخوه الاحبه يوم القيامه ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه كثيرا كثيرا حتى لا تكادوا سورة من الصور تخلو من ذكر اليوم الآخر أو يوم القيامة بل لا نبالغ اذا قلنا لا تكاد صفحة من صفحات القرآن الكريم تخلو من ذكر هذا اليوم العصيب يوم القيامة هذا اليوم الذي ليس بعده يوم ولذلك سمي باليوم الآخر وهذا اليوم كذلك له أسماء كثيرة أوصلها بعض العلماء إلى خمسين اسما هذه الأسماء ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه أو ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم بلا ثبت في سنته فهو اليوم الآخر لأنه آخر يوم من ايام الدنيا ولا يوم بعده وهو يوم القيامه لان الناس يقويون فيه لرب العالمين وهو يوم الحساب لان الله عز وجل يحاسب الخلائق في هذا اليوم هو القارعه وهو الزلزله وهو الغاشيه وهو الصاخه وهو الطامه ومن اسماء هذا اليوم ما جاء في صورة غافر على لسان مؤمن آل فرعون وهيال قومه فقال ويا قولي إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تعلون مدبرين يا لكم من الله من عاصم بهذه الكلمات وعظ مؤمن آل فرعون قومه مخوفا إياه هذا اليوم ويا قول اني اخاف عليكم يوم التناد هذا اليوم سماه ربنا تبارك وتعالى بهذا الاسم يوم التناد لكثره النداءات في هذا اليوم فالله سبحانه وتعالى ينادي على خلقه كما ينادي على ملائكته تنادي الملائكة الخلائق وينادي الخلائق بعضهم بعضا فهذا يستشفع وهذا يتضرع وهذا يستبشر فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه وذاك خائف وجل ينادي على نفسه بالحسره والويل والثبور يا ليتني لم اوت كتابيه واخر يندم ويتحسر على ما كان منه في الدنيا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا هكذا إقوة الأحبة ينادي الناس بعضهم بعضا يوم القيامه ينادي اصحاب الجنه اصحاب النار وينادي اصحاب النار اصحاب الجنه ينادي اصحاب الاعراف الفريقين فينادون اصحاب الجنه وينادون اصحاب النار يناديهم الله تبارك وتعالى بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد ولنا مع هذه النداءات هذه اللحظات لعلنا نتذكر فتكون هذه الذكرى دافعا لنا بالعمل لهذا اليوم العصيب اول هذه النداءات يوم القيامه ذكرها ربنا تبارك وتعالى بقوله واستمع يوم يناد الميلاد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج اول نداء ينادى به الخلائق يناديهم الملك الذي وكل بالنفخ في الصور واستمع يوم يناد المكان القريب يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فتولى عليهم يوم يبعد الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر منطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر يوم يبعد الداعي إلى شيء نكر تنكره الخلائق لهونه وفضاعته يخرجون من الازداف يخرجون من قبورهم مسرعين كما قال سبحانه وتعالى مفتعين الى الداع أي مسرعين اليه يقول الكافرون هذا يوم عسر وانفخ في السور فإذا هم من الأجباث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون في هذا اليوم كما في الصحيحين يطوي الله تبارك وتعالى السماء يطب الله تبارك وتعالى السماء بيمينه ويقبض الارض ويقول انا الملك انا الملك اين ملوك الارض في هذا اليوم يجمع الله تبارك وتعالى الخلائق في صعيد واحد فيناديهم سبحانه بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعيد فيقول أنا الملك وأنا الديان أنا الملك وأنا الديان يقول ربنا تبارك وتعالى في هذا الموقف العصيب بهذا الصوت الذي يسمعه الخلائق أنا الملك أنا الديان لا يدخل أحد من أهل الجنه الجنة أو لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عندهما الرمه حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عندهما النظمة حتى أقصه منه في هذا اليوم نزاء الاخر قال الله تبارك وتعالى يوم نذوق كل اناس بالامهم فلليؤتى كتابه بيمينه فاولئك يقراون كتابه ولا يظلمون ستيلا يدعى كل اناس بامهم وامهم كما قال المفسرون الا ان يكون نبيهم واما ان يكون كتابهم الذي انزل على نبيهم وتحاكموا اليه واما ان يكون كتاب اعمالهم كما قال الله تبارك وتعالى وترى كل امه جاثيه كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون في هذا اليوم ينادي الله تبارك وتعالى على الخلائق فينادي على قوم اشركوا به ما لم ينزل به سلطانا ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا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 فهم لا يتساءلون وتختم هذه النداءات في سوره القصص ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل امه شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون يناديهم الله تبارك وتعالى اين شركائي الذين كنتم تشركون بهم في الدنيا وجعلوهم اندادا لي اين شركائي الذين كنتم تتخذونهم الهه تستشفعون بهم وتظنون انهم ينصرونكم يوم القيامه فاذا بهم يجيبون ربهم ويقولون هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا والكلام هنا لهؤلاء القاده والرؤساء لهؤلاء المتبوعين يقولون يا ربنا هؤلاء الاتباع الذين اضل أضللناهم كما ضللنا دعوناهم إلى الضلال فاستجابوا لنا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إياه لا يعبدون فيماديه لله تبارك وتعالى وقيل بعوش ركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وهم يعلمون أنه لا فائدة من دعائهم ولا رجاء من الاستشفاع بهم في هذا الموقف ولكنهم من حيرتهم ولكنهم لفزعهم ينادوا فلا يستجيبون لهم فيناديهم ربهم تبارك وتعالى مره ثالثه ماذا اجبتم المرسلين ماذا اجبتم المرسلين ماذا كان جوابكم حين دعوكم إلى الإيمان حين دعوكم إلى توحيد الله حين دعوكم إلى النجاة ومطاعة الله تبارك وتعالى ويوم أولا بيهم ماذا اجبتم المرسلين فعميت عليهم الألباء يومئذ فهم لا يتساءلون وتامل هذا التعبير فعميت عليهم الألباء فتأمن الألباء اصابها العمى فهي لا تستطيع ان تصل اليهم ليجيبوا ربهم سبحانه وتعالى فينقطع قومهم فلا يسال بعضهم البعض حتى يدعوهم الله عز وجل اين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل امه شهيدا هذا الشهيد هو رسولهم الذي يشهد عليهم فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون تكرر هذا الموقف في كتاب الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى ولم ترى ولو ترى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 كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هل بخارجين للنار قال الله تبارك وتعالى في موقف اخر قال الله تبارك وتعالى ولو ترى إذن الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا وهم يتبرؤون منه ا نحن صبرناكم عن الهدى بعد ان جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصر الندامة لما رأوا العذاب قال الله تبارك وتعالى فمن عرم نفترى على الله كذبا او كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسل يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تبعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين قال ادخلوا في من قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم قالت اخراهم في الرتبه وهم الاتباع وهم العبيد لاولاهم وهم الساده والقاده قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا اي في الدنيا فآتهم عذابا ضعفا من النار فيجيبهم ربنا تبارك وتعالى لكل ضعف ولكن لا تعلمون فاذا بالساده يقولون فما كان لكم علينا من فضل فنوق العذاب بما كنت تكسبون بل ان الشيطان يتبرأ من اتباعه يوم القيامه في موقف عصيب فظيع يتبرأ الشيطان مما اتبعوه فيقول الشيطان لما قضي الامر ان إلا الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان جعلتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم اي بمنقذكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الضالين لهم العذاب الأليم في هذا اليوم ينادي الله تبارك وتعالى ينادي آدم عليه السلام فيقول يا آدم فيقول آدم نبيك وسعديك والخير كله بيديك فيقول يا آدم إبعث او أخرج بعث النار أخرج بعث النار فيقول آدم متسائلا وما بعث النار يا ربنا فيقول الله تبارك وتعالى من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين قال النبي صلى الله عليه وسلم فعند إذن يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد في هذا الموقف العصيب ينادي الله تبارك وتعالى ينادي الله تبارك وتعالى اهل الجنه فيقول لهم تلكن الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون من أبيهم ربهم تبارك وتعالى فيقول لهم يا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون وما لنا لا مرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول الله تبارك وتعالى هل افضل أفضل لذلك فيقولون ولا أفضل لذلك فيقول الله عز وجل احل عليكم ربواني فلا اسخط عليكم ابدا في هذا اليوم يناديه لله تبارك وتعالى ويسألهم هل تريدون شيئا فيقولون لا فيكشف الله تبارك وتعالى الحجاب يكشف الله تبارك وتعالى الحجاب عن وجهه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى في هذا اليوم ينادي أهل الجنة أهل النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار او قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم لا وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم ان نعمه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره كافرون بلاد اصحاب الجنه بعدما استقروا في منازلهم ورأوا ما كانوا عادون به راوا فوق ذلك فقد رأوا لا لا أبن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر بعدما أخذوا منازلهم ينادون أصحاب النار ميبخين القرعين هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما كنتم تكذبون به في الدنيا بحالكم أو بأنسنتكم فلم تعملوا لهذا اليوم فإذا بهم يقولون نعم فينادي مناد من قبل الله عز وجل بصوت عال مرتفع اللعنة الله على الظالمين اللعنة الله على الظالمين فلتربوا من رحمته سبحانه تلك الرحمة التي وسعت كل شيء هم طردون منها اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله الذين يقفون بالمرصار لمن يريد النجاة الذين يضعون العراقيل في طريق الناس وهم سائرون إلى ربهم هؤلاء الظالمون الظالمين اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبعونها عوجا يريدونها معوجة لا يريدونها مستقيمة لانهم أهل معوجات وهم بالاخره كافرون فلو كانوا مؤمنين بها حقا لعملوا لهذا, لهذا اليوم لو كانوا مؤمنين حقا لاعدوا للسؤال جوابا ولكنهم كانوا كافرين مكذبين فلا حسره على هؤلاء الظالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الحمد الكثير طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أباد المهن ومن شاء ربنا من شيء بعد أهل الثناء والمجد وحق ما قال العبد وكلنا له عبد وبعد إخوة الاحبه فلم تنتهي النداءات في هذا اليوم فبعدما أخذ أهل الجنة منازلهم وشنفت أسماعهم بهذا النداء أن تلكم الجنة أورستنوها بما كنتم تعملون واطمانوا إلى رضوان الله عز وجل يناديهم يناديهم منادي يا أهل الجنة فيشرئبون ويطلعون فيقول هل تعرفون هذا؟ ويؤتى بالموت على هيئة كبش الأمنح فيقولون نعم نعرفه وكلهم رآه فينادى على أهل النار يا أهل النار هل تعرفون هذا فيقولون نعم إنه الموت وكلهم رآه فيذبح ثم يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ قوله وأنذرهم يوم الحسره إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون في هذا اليوم قوم لم يدخل الجنة وهم يطمعون إنهم أهل الأعراف وبينهما حجاب بين أهل الجنة وأهل النار حجاب ساتر وإنهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل البسيناه لهم قول استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم تسعفهم الحسنات ليدخلوا الجنات ولم ترجع ولم ترجح سيئاتهم حتى يدخلوا النار فيقفون على هذا المكان المرتفع فينظرون الى اهل الجنه وينظرون الى اهل النار وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم يعرفون اهل الجنه بعلاماتهم فنضره النعيم في وجوههم اثار السجود في جبالهم سورتهم مليحه فقد ضيض الله تبارك وتعالى وجوههم ويعرفون أهل النار بسيناهم فقد حشرهم الله تبارك وتعالى حشرهم في هذا الموقف مصودة وجوههم عيونهم زرقاء كما قال الله تبارك وتعالى ونحشرهم يومئذ زرقاء على وجوههم الغبرة فيطمعون أن يدخلوا الجنة فينادوا أهل الجنة السلام سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت أبصارهم تلقاء اصحاب النار هم لا ينظرون إلى أهل النار قصدا وإلا لا تصرف أبصارهم إليها صرفا وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قال قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين فلذاء ثالث وناد أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسلاه قالوا لا أغنى عنكم جمعكم ولا كنتم تستكبرون اطلع اهل الأعراف على رجال كانوا في الدنيا كانوا في الدنيا يعتزلون بقوتهم ويحتمون بجمعهم يستكبرون على خلق الله يعرفون من فهم من أهل الله فنادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيناه قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اي في الدنيا هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالب الله برحمه. هؤلاء هؤلاء المستضعفون الفقراء المساكين الذين كنتم بهم تستهزئون في الدنيا وتقولون لم يدخلوا الجنة ولم يلدوا حوض النبي صلى الله عليه وسلم فهم أبعد الناس عن الدين والإسلام هؤلاء الذين أقسمكم لا ينالهم الله برحمه أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قيل انتهى كلام أهل الأعراف عند قوله تبارك وتعالى أهؤلاء اللذين أقسمت لا يماله الله برحمه. فيقال لهؤلاء المستضعفين الفقراء المساكين. أدخلوا الجنة لا خوف عليكم اي اليوم ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من الدنيا فقد عوضكم الله تبارك وتعالى خيرا منها ولا تتوقف النداءات عند هذا الحد بل يطمع أهل النار أن يفيد عليهم أهل الجنة أن يفيد عليهم أهل الجنة بما رزقهم الله عز وجل أو لما رزقهم الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا للناء أو لما رزقهم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين يجيب أهل الجنة أهل النار إن الله حرم النار وحرم رزقه الطيب على الخبثاء ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لوا ولعبا كانوا في الحياه الدنيا يتخذون الدين لعبا ولوا يستهزئون بشعائره ويسخرون من احكامه هؤلاء يقول لهم اهل الجنه الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم يتركون في العذاب كما نسوا لقاء يومهم هذا ولا كانوا باياتنا يجحدون ولما ايس اهل النار من اجابه اهل الجنه ولما علموا أنهم خالدون في النار لم يخرجوا منها إذا بهم ينادون على مالك خازن النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك إذا كان الأمر كذلك فليقضي علينا ربك فيناديه النالك ويجيبه المالك قيل بعد ألف عام يقول ربنا تبارك وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون إن فيها لن تخرجوا منها فينادون كذلك اهل الجنه او الملائكه ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يوما واحدا من العذاب ايها الاخوه الاحبه هذا شيء من النداءات يوم القيامه فالناس ينادي بعضهم بعضا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ من شان يغنيه يومئ. فاتقوا الله عباد الله اتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون اتقوا هذا اليوم العصيب واعدوا العده لتكونوا ممن يناديهم الله تبارك وتعالى على رؤوس الاشهاد ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون وهم اجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وجعلنا يا ربنا في هذه الساعه المباركه من اهل الجلال والرضوان وان علينا يا ربنا برؤيه وجهك الكريم في دار النعيم انك جواد كريم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لناتي في سنه تقواها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 وانصرنا على من عادانا اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واخض الدين عن المديرين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احفظ مصر واهلها من كل مكروه وسوء اللهم احفظ مصر واهلها من كل مكروه وسوء اللهم احفظ مصر واهلها من كل مكروه وسوء اللهم احفظ دماء المسلمين اللهم احفظ دماء المسلمين اللهم بين قلوبهم لهم أمم بين قلوبهم لهم أصلح ذات بينهم لهم اجمعهم على الحق يا رب العالمين وصل اللهم يبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا